من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضاللون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجئهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دُونَ إِنَّهَا لَمِنَ الْعَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُؤْمٌ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 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئم قطع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها أولئم ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين